السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نور مصائرنا وفقهنا بدينك وفعنا بما علمتنا وألمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فلا يزال درسنا في علم التوحيد وفي كتاب التوحيد وبالله نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام محمد العبد الوهاب غفر الله له للشيخين وللمسلمين اجمعين قال في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في منكري القدر وقال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفسه ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم فقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب كما سمعتم في ترجمته باب ما جاء في منكر القدر يعني باب ما ورد من الوعيد الشديد على من أنكر القدر أو شك فيه لأن من أنكر القدر أو شك فيه ومات على ذلك فهو من اهل النار كما جاء في الحديث الذي سنجيده إن شاء الله في هذا الدرس فالقدر سر الله في خلقه بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل فالقدر سر الله في خلقه بمعنى أنه العلم المكنون في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وليس هناك شيء يحدث صدفة أو مفاجاه إنما كل شيء يحصل فهو بالقضاء والقدر ولحكمة أو حكم أراده الله عز وجل وهو الحكيم العليم ومعنى الايمان بالقدر،, بالقدر أن تعلم وتعتقد أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره تعتقد جازما من غير شك ولا تردد أنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون يعني لا قليل ولا كثير إلا بقضاء الله وقدره ليس هناك شيء يحدث صدفة ابدا أو بمجرد أو بمشيعة مجرد من الحكمة ابدا فكل ما قدر الله عز وجل كل ما راج الله يكون في هذا الكون قد قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آنف عام ولما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بأمر الله القلم وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة كتبه في اللوح المحفوظ ثم ختم عليه وربنا عز وجل يقدر هذه الأشياء يعني يأمر بتنفيذها يأمر الملائكة بتنفيذ ما يشاء إلى يوم القيامة كل يوم هو في شاء التقدير على درجات اربع التقدير العام وهو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لما قال القلم يكسب فهذا هو التقدير العام ودليله قوله عليه الصلاه والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والارض خمسين ألف عام وهذا التقدير هو الذي أمر الله به القلم فكتبه. الثاني التقدير السنوي وذلك ما ينسخ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر في كل عام فيها يفرق كل أمر حكيم. فإن الله عز وجل يأمر كل ملك موكل في شيء في هذا الكون ينسخ ما يخصه في تلك الليلة إلى مثلها وينفذ بإذن الله فيها يفرق كل أمر حقيق التقدير الثالث التقدير العمري وهو ما يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه وذلك في قوله عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مره مثل ذلك هذه اربعه اشهر ثم يرسل اليه الملك يعني وهو في بطن امه فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات في كتب رزقه واجله وعمله وشقي ولم سعيد هذه تكتب على الإنسان ثم لا تغير ولا تبدل لأن الله قد علم ذلك وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ يوم خلق الله القلم كما سمعتم فهل هذا مما ينسخ في اللوح المحفوظ فيما يخص كل إنسان؟ الرابع التقدير اليومي وهو تنفيذ ما يجري في هذا اليوم مما نسخ من اللوح من اللوح المحفوظ وذلك قول تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فلا يكون شيء إلا وهو تنفيذ لما كتب في اللوح المحفور والايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته التي اذا لم تستكملها فليس بمؤلم الايمان كما جاء في حديث جبريل الذي روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وهذا الذي استدل به ابن عمر رضي الله عنهما لما عنا أناس خرجوا في البصرة في اواخر قرن الصحابة رضي الله عنهم يعني موجود بعض الصحابة منهم ابن عمر خرج أناس في البصرة وتكلموا في القدر يعني شكوا فيها وانكروه وقالوا لا قدر وأن الأمر انف يعني مستأنف يعني ما في شيء إنه مقدرا أزلا وقديما أو مكتوب بل كل شيء يحدث في وقته فينكرون علم الله عز وجل وينكرون تقديره للقدر وهؤلاء القدرية النفاة القدر هم الذي, الذي يسمى هم النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مجوس هذه الامه مجوس هذه الامه القدريه الذين ينكرون القدر ويقولون لنا قدر وان الامر الف يعني مستعنف ليس في شيء مقدر سابق ويقولون ان ان الله لا يعلم بالاشياء حتى تكون فهم انكروا علم الله فهم من المعتزله اخوانا جهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل واسماؤه فهؤلاء القدريه لما خرجوا وشوشوا على الناس جاء اثنان من اهل البصره للحج وقالوا لعلنا نجد احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هؤلاء الذين خرجوا عندنا وقالوا هذه المقالة وصاروا ينشرونها ويتكلمون عنها فيشوشون على الناس ويلبسون عليهم أمر دينهم فهذان الرجلان وجدوا في المسجد الحرام لم يقول احدهم يقول لما دخلنا من المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاكتنفته أنا وصاحبي يعني أحدنا جاءه عن يمينه وثاني عن شماله فسلموا عليه ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في قوم خرجوا عندنا ببصره يقولون لا قدر وأن الأمر أنف قال أو قد خرجوا قالوا نعم قال أخبرهم اني منهم بريء وأنهم مني براءاء حتى يؤمنوا بالقدر وأنه لن ينفعهم لم لو ينفقوا من الأرض ذهبا ما نفعهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره ثم السدل بهذا الحديث الذي رواه عمر رضي الله عنه في حديث مراتب الإسلام الثلاث وهو حديث جبريل لما جاء للرسول عليه الصلاه والسلام وهو جاء مع صاحب المسجد وساله عن الاسلام ثم الإيمان ثم الاحسان فهذه فاستدل بهذا الحديث الله عنه وقال لن ينفع احدهم حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإيمان كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما جاء في الحديث وفعات الأقلام وجفة الصحف واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك يعني ما قدر الله يصيبك لا يمكن ان يخطئك مهما فعلت من الاسماء وما أخطأك لم يكن ليصيبك لو اجتمعت الامه على ان تنفعك بشيء والله لم ينفعك به ما استطاعوا وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف كل شيء مقدر ومكتوب ليس في شيء يقدر جديد إنما هو تنفيذ لما كتبه الله لما أمر القلم أن يكتب فهذا هو القدر إذن معنى الإيمان بالقدر هو أن تعلم أنه لا يكون يعني تعتقد أنه لا يكون في هذا الكون من حركه ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره لا في شيء صدفه أبدا وأما كيفية الإيمان بالقدر هو أن تعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وفئة الأقلام وجفف الصحف فهؤلاء القدريه الذين سماهم النبي وعلى سنة المجوس هذه الأمة لأنهم يقولون بالخالقين يعني الوجه وجه الشبه بينهم وبين المجوس هو ان المجوس يقولون بالخالقين يقولون ان النور يخلق الخير وان الظلمه تخلق الشر يعني ما يؤمنون بوجود الله او بانه الخالق يقولون النور يخلق الخير ولذلك يوقدون النار ليلا ونهارا هم عباد النار المجوس والظلمة يقولون تخلق الشر فهم قالوا بالخالقين فالقدرية سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بمجوس هذه الأمة لأنهم يشبهونهم بأي شيء يشبهونهم بأنهم يقولون إن الله هو الذي خلق العبد ولكن العبد هو الذي يخلق فعله وأن الله لا يعلم بفعل العبد لا من طاعة ولا من معصية حتى تحدث ينكرون علم الله وتقديره وينكرون قوله والله خالق كل شيء وقوله والله خلقكم وما تعملون فأهل السنة هو يعني السلف الصالح ومن كان معهم واتبعهم من فرقة الناجيه يعتقدون أنه لا يكون في هذا الكون من حركه ولا سكون إلا بقضاء الله قدره وأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء وعلم الله ليس له بداية لأن علمه صفه من صفاته وصفاته ليس لها بداية كما أنها ليس لها نهاية فمراتب القدر إذن أربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهو الإيجاد والتكوين العلم لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء فإلم ليس له بداية عز وجل هذا المرتبة الأولى من مراتب القدر العلم فهم ينكرون العلم ينكرون علم الله يقول لا عبد الله ما يعلم شيء حتى يحدث ولذلك صاروا الكفار وصاروا مع المجوس المرتبة الثانية الكتابة كما سمعتم لما خلق الله قلم قال له اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجرى بامر الله وكتب ما سيكون الى ان تقوم الساعه هذه المرتبه الثانيه الاولى العلم ثم الكتابه الثالثه المشيئه بسيئة الله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ابدا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ابدا ما لا يكون فلا يكون بحينة ابدا وما هو كائن سيكون إنما أمره إذا أراد شيء يقول أنه كن فيكون هذه المرتبة الثالثة المشيئة المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد بمعنى أن الله عز وجل لما علم وعلمه ليس له بداية كما علمنا كتب وشاء يعني ثم شاء وأراد ما سيكون ثم خلقه واوجده فما شاء الله كان وإنما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون هذه المرتبه الرابعه الخلق والإيجاد والتكوين يعني ايجاد الاشياء وخلقها وتكوينها بعد ان لم تكن كانت عدما فصارت موجوده بامر من بامر من اذا اراد امرا قال له كن فيكون هذه المراتب الأربع علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه فهذه المراتب تسمى مراتب القدر العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد هناك قسم ثاني تكلم في القدر مخالفين معاكسين للأولين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد مجبر على كل شيء ليس له تصرف نفسه وليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار فهو كالورقة تحرك الريح هؤلاء يسمون جبرية يقولون الله يجبر العبد فهو في جميع افعاله مجبور عليها ليس له تصرف في نفسه إن عصى فهو مجبور وإن طاع فهو مجبور ليس له اختيار ولا مشيئة ولا إرادة هؤلاء معاكسين الأولين, الأولين نفوا القدر وقالوا ان الله لا يعلم الاشياء ولا يقدرها حتى تحدث من العبد العبد هو الذي يوجد افعاله اما هؤلاء لا بالعكس جردوا العبد من الاختيار والاراده والمشيئه وجعلوه كالورقه تحركها الرياح ما له تصرف يقولون انه مجبر مسير في كل شيء يقول إن اذا عفا شرب زنا الله يجبره على ان يسرق ويذني فهم انكروا ان الله عز وجل اعطى العبد عقلا ومشيئه واراده واختيارا انكروا ذلك هذا هؤلاء يسمون الجبريه وهم القدريه الغلاة الأولين يسمون النفاة لأنهم نفعوا القدر وهؤلاء القدريه الغلاة لأنهم قد أغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا كل شيء لله وأن العبد ليس له أبدا أي شيء ينتهون بأي شيء في مذهبهم هم ما دام يقولون إن الله يجبر العبد العبد إذا ما يزني أو يسرق أو يفعل مجبر يقول كيف يجبره على معاصره ثم يعذبه إذن الله ظالم له فهم يعني يريدون هذه المقالة في عقيدتهم وتلبيسهم فهؤلاء أيضا ظلال وأنكروا الآيات لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين نعم مشيئه العبد هادئه لمشيئه الله ولكن المشيئه مشيئه مشيئتان مشيئه شرعيه ومشيئه قدريه فالمشيئه القدريه ما يخرج عنها شيء ما اراد الله كونا وقدر لا بد ان يكون والعبد اعطاه الله عقل واعطاه الله اراده واختيار فهو حينما يفعل او يترك هو من قراره نفسه يعرف انه مختار وانه فعل هذا الشيء عن رغبه واقبال واختيار من نفسه ولا شك انه حينما يفعل ويختار هذا الشيء يكون قد كتب في اللوح المحفوظ ان هذا الاب سيختار هذا الشيء يعني ما خالف المشيئة ولا خالف ما ما قدر في اللوح المحفوظ ولا خالف ما كتب له عليه في في في بطن امه المهم منه ليس بمجبر رجلان يمشيان سواء او في البيت فيسمعون الاذان احدهم يتوضا ويخرج المسجد وثاني جالس عند الفاز او عنده غيرها أو نام هل فيه واحد أجبر هذا يخرج الصلاة وأجبر هذا يجلس أبد هذا هداه الله وامتثل المشيئة الشرعية التي أرادها الله عز وجل لأن الله ام أراد من عباده شرعا كلهم يؤمنوا شرعا لكن هل كلهم امنوا لا الذي قبل هذه الهدايه ومن الله عليه بها فمن يريد له به بديه هده الله به خيرا يفقهه بدينه هداه الله وقبل فاختار الطاعه عن المعصيه حينما يريد ان يفعل اي شيء يسافر او يتزوج او يبيع او يشتري هو يرى انه في قراره نفسه انه يختار وان له اراده وانه قبل هذا الشيء واقبل عليه او صرف عنه ما ما يجد انه مجبر على شيء ابدا ولا شك ان تصرفه الذي اختاره موافق لما كتب في اللوح لانه قد علم ان هذا سيكون قد علم ذلك وكتبه فاذا العبد ليس كما يقول هؤلاء الظلمه أن العبد مجبر فهذه مقولة أو مقالة فاشدة أيضا مخالفة للقرآن فهم أضاء على طرفين قيم غلات نفوا أن يكون العبد مختارا وذو إرادة ونفاه نفوا ان يكون الله قد علم وقدر كما يشاء اذن اهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء ودائما اهل السنه في الوسط لانهم امه وسط يعني يثبتون أن الله عز وجل قد علم كل شيء وقدر كل شيء وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء نبلك ويؤمنون أن للعبد إرادة ومشيئة واختيار وأن مشيئته واختياره ليس مجبرا عليه ولكنها موافقة لمشيئة الله التي كتب في اللوح المحفوظ هؤلاء أهل السنه والجماعه وقد ورد اذا ذكر القدر فامسكه يعني لا ينبغي لنا ان نخوض في مساله القدر او نتناقش فيه او نتجادل فيه لان كثره النقاش والجدال والبحث في القدر قد يورث الشك فلذلك إذا ذكر القدر فأمسكه يعني كف عن الكلام قل آمنت بالله وبما جعل الله على مراد الله آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فبعض الناس إذا جلسوا في مجلس صاروا يتناقشون ويخوضون ثم ربما وقعوا في الخطأ من حيث لا يشعرون فأحد منهم يقول العبد مسير ما تصرف في نفسه هذا على مذهب القدريه الغلات يقول العبد مسير والثاني يقول لا العبد مخير مخير يعني أنه له اختيار ومشيء والحق ان هناك أمور العبد فيها مسير لأنه ليست من شؤونه ولا يمكن أن يقدم فيها أو يؤخر لأنه ليست من أفعاله أصلاً. هذه مسيرة فيها، يعني ليست من فعله هو. لا مثل إيش؟ مثل الحياه والموت، والمرض والصحة، والغنى والفقر، والسعادة والشقاء. هذا العبد يملك هذه الأشياء. الله عز وجل يغني من يشاء ويفقر من يشاء، الله الحكيم العليم. ويحيي ويميت ويسعد ويشقي حسب علمه وارادته وحكمته فمثل هذه الامور ليست من افعال العبد فهو مسير فيها يعني انه ان ما يجري عليه بمجرد اراده الله ومشيئته وحكمته عز وجل هل أحد يريد أن يمرض أو يريد أن يموت أو يريد أو يحب أن يكون فقير؟ لكن الله حكيم عليه. فمثل هذه الأمور التي ليس للعبد فيها تصرف ولا ولا تدبير. هذا مسير فيه يعني انه ماله فيها تصرف فهي من مشيئه له وأما بقيه الاشياء التي هي من فعل الاب كان يدخل او يخرج او يطيع او يعصي يفعل هذا الشيء او يتركه هذا مخير فيه يعني انه اختيار شوف من قراره نفسه انه يفعل باختيار ويترك باختيار ما هناك أحد أجبره ولا شك أن اختياره حينما يقدم أو يفعل هذا الشيء أو يتركه هو موافق لما كتب عليه في اللوح المحفوظ، ما يخالف نشيئة الله عبد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لكن أنك تختار فلذا يجب علينا نؤمن بالقضاء والقدر ولا يكون عندنا فيه أدنى شك أو نجد في نفوسنا أن شيئا يحدث صدفة أبدا الصحابه رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر قد سيقضى يعني هل أمر مفروغ منه ومعروف السعيد من الشقي والذي في الجنة والذي في النار أو أنه يجري فيه التقدير جديد قال بل أمر قد قضي مفروغ منه لأن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فاخذ قبضة من ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي قد علم عز وجل أنهم سيعملون بعمل الجنة وسيختم لهم بعمل الجنة ولو أنه بقى قد, قد يعمل الإنسان في عمل أهل النار لكن يرجع فيختم ونعمل بخواتي ثم قبض قبضه عز وجل اخرى وقال هؤلاء ولا أبال الى النار هذا يسمى عالم الذر القاهم امام ادم عليه السلام جميع ذريته ثم اعادهم الى صلبه فهم يتناسلون الى اخر نفس يريد الله ان يخلقه ومعلوم عند الله عز وجل وفي اللوح المحفوظ منهم اهل الجنه ومنهم اهل الجنه ومنهم اهل النار هاي وصيه من يا رسول الله يعني ما جاء منه معروف يعني هل يمكن انا ما خلاص إن كان الله كاتب لي من جنة فأنا فانا جنة اهل لا هل يمكن الإنسان إن يجلس في المسجد ويقول الرزق المكتوب لي يجي لا لا بتسعى تبذل السبب احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن واذا صابك شيء فلا, فلا, فلا تقول لو كان كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ابذل السبب ابذل السبب واسال ربك السعاده والتوفيق والعمل الصالح حسن الختام اجتهد المصطفى عليه الصلاه والسلام وهو اشرف الخلق والمعصوم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول عائشه يا رسول الله انك تكفر من هذا الدعاء فتخاف قال كيف لا اخاف قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اذا اراد ان يقلب قلب عبدا قلبه فالاعمال بالخواتيم ونسال عليه يسال ربه حسن الختام دائما ويسال ربه الثبات لان الشيطان جاهد من يوم اهبط الى الارض من يوم اغوى ادم في تلك الساعه الى اخر نسمه وهو يجهد يريد ان يغلق لتدخل النار النار معه والله عز وجل بين لنا عداوه الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على اصحابه ومعه كتابان أحدهما في يمينه والثاني في شماله فقال عليه الصلاة والسلام اتجرون ما هذان الكتابان قالوا الله ورسوله أعلم لان الصحابة معدبون رضي الله عنهم ما يتقدمون على الله ورسوله ولا يتخرصون ولا يتعجلون دائما إذا سئلوا عن شيء قال الله ورسوله أعلم حتى يتلقوا العلم من مكانه فقال عليه الصلاة والسلام للكتاب الذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم وأمهاتهم وابائهم وقد أجمل عليهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم وقال الذي بشماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء النار وأسماء أبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وقد أجمل عليهم فلا يعني ختم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ثم قال عليه الصلاه والسلام هكذا بيديه نفض يديه ثم قال فرغ ربك من العباد فرغ ربك من العباد فريقه في الجنة وفريقه في السعيد ثم ذهبت السكة ما في علم الله ثم فقر السحابه هي ففيما العمل يا رسول الله لا جاء معروف قال لا يعملوا فكل بيشر لما خلق له فاهل السعاده يوفقون لعمل السعاده واهل الشقاء يوفقون لعمل الشقاء والاعمال من خواتي ولذلك حديثه ابن مسعود الذي ذكرنا أوله في أول درس يقول عليه السلام والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون لغة مثل ذلك يعني أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكثب رزقه وأجله وعمله شقيا سعيد ثم يقول عليه الصوصون الله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينها وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني كتاب الشقاء فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني كتاب السعاده فيعمل بعمله جنة فيدخلها اذا فالاعمال بالخواتيم والرب لا يظلم أحد وقدم لنا عز وجل الأمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيد وكل شيء في هذا الكتاب وفي السنة موجود فألينا أن نؤمن بالقضى والقدر ونجد ونجهد ونسأل ربنا الثبات حتى نلقى ربنا لان الانسان في هذه الحياه في جهاد هذا وصير من الاشهل من بني الاشهل كان يعبد الاسلام حتى خرج الى غزوه احد ثم قذف الله في قلبه الايمان فاخذ سلاحه وغدا على المعركه ودخل فيها وقاتل حتى قتل ما صلى ركعه واحده اسلم بينه وبين ربه ودخل المعركه وقاتل مع المسلمين حتى قتل فلما انتهت المعركه وجاءوا يبحثون عن قتلاهم وجرحاهم فوجدوا أصيرم. فقال هذا أصير كنا نعلم يعني خرجنا وهو يعبى هذا الأمر يعني الإسلام يعني ممتنع فلا ندري هل أسلم أو إنه خرج حدبا على قومه يعني تعصبا وحمية لقومه فإذا به رمق من حياته فسألوه هل أنت أسلمت او جئت حمية قال بل اسلمت فذكر ذلك للرسول عليه السلام قال هو من اهل الجنة ما ركع لله ركع فالأعمال بالخوافين هو من اهل الجنة واليهودي الذي دخل عليه الرسول عليه السلام وهو مريض ودعاه الى الاسلام فنطق بالشهادتين ثم مات فقال عليه فسمت ولوا صاحبكم الحمد لله الذي انقذه بي من النار فعل ذو الخواتي ورجل راه صحابه جاد في جلد الكفار وقتلهم ولا يترك لهم قرار جاد مجتهد يضرب في سيفه فتعجبوا من فعله واثنوا عليه وقالوا هنيئا له قال انه من اهل النار يقول احد الصحابه فذهبت قص الله لاتى بان حتى ارى نهايته يقول فجرح له جرح فجزع ولم يصبر له لم يتحمله فبادر في قتل نفسه تحامل على سيفه حتى قتل نفسه فمات فجاء الصحابه رضي الله عنه وقال اشهد انك رسول الله قال وما ذاك يعني لست جديد على الاسلام قال ان الرجل الذي اخبرت انه من اهل النار فعل كذا وكذا هذا الاعمال بن خواتيم قاتل نفسه في النار قاتل نفسه فالله والرجل العابد الذي اخبر عنه الرسول عليه الصلاه والسلام في من كان قبلنا رجل صالح فيما يظهر يتعبد فاطل ذات يوم فاذا امراه من تحت صومعته راعيه غنم فوقعت في نفسه وزينها الشيطان له والشيطان يجري من البلاد دم جرى الدم ويجاهد الشيطان يا اخو عدوه فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليقولوا من أصحاب السوء وقال الشيطان لما قوى الامر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان الا ان دعوته فسلجبتم لي يعني ما جبرتكم ما جبرت إذا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموا لي ولوم أنفسكم الشيطان هو يجبرك يقول ادخل في الكفر اترك الطاعة واذهب إلى معصة يأمرك ويزين لك لك الامور فإذا أوقعت قال يبري أمك كما سأل الشيطان إن قال الانسان كفر فلما كفر قال يبري ممكن يا خاف الله رب العالمين فهذا, فهذا الرجل حدثته نفسه جيا للشطاء قال أنت رجل صالح والناس لا يتهمونك وما دام المرأة في نفسك ينزل وقع حاجتك منها ثم ارجع وتد فوقع في نفس هذا الشيء فنزل ووقع عليها ورجع يريد أن يتوب فجاءه الشيطان الآن وجد الشيطان مدخل الشيطان يستدرج شيئا فشيء ولا يقتنع حتى تكفر ما يكفيه المعصيه ما تكفيه ابدا فقال له ويحك تحمل المراه غدا ثم تفضحك فصار يوسوس لو حملت وفضحت ليش المخرج ليش اقول ماذا فقال اقتلها وادفنها ثم تب الى ربك فنزل وقتلها ودفنها ثم رجع يريد ان يتوب لكن من اين فذهب الشيطان الى اهل المراه عاد الله اعلم هل هو تصور لهم بصوره انسان او جاءهم في المنام المهم انه جاء واخبرهم وقال ان العابد فلان قد نزلنا باختكم وقتلها ودفنها وانا ادلكم عليها فجاءوا وجد الامر الصحيح فانزلوه من صومعته ذليلا وصلبوه ليقتلوه بعد العز والتقدير والاحترام نعوذ بالله من ذل المعصية ومن سوء الختام ونسأل الله الثبات فجاءه الشيطان وهو مصلوب سيقتل قال له ويحك أنا الذي أوقعتك أومئ لي بالسجود وأنا أخلصك هذه مرحلة الثالثة التي إذا دخل النار لا يخرج منها ما يخلد النار الا مشرك والشيطان وهو مقتنع بالقتل والزنا وهما من اكبر كبائر فاوما ما زال مغروب الشيطان ومواعيده فاوما له بالسجود ثم ذهب وترك وقال لي بريء موسى فجاءوا وقتلوه قتلوا على أي حال مشرك الزن والقتل ضاعت بالشرك فالله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني ما يشركون ولا يقتلون نفسا الذي حرم الله الله بحق ولا يزعون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذا جمعها كلها ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه وياخذ فيه مهانا الا من تاب الا من تاب لكن هذا ما تاب خدعته الاماني وخدعته نفسه الاماره بالسوء وخدعه شيطانه فختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمه فهذا مصداق قوله عليه السلام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها للنار فيدخلها الاعمال والخواتيم اسال ربك الثبات ولا تستكثر عملك لا قل انت ولا صليت ولا اعتمرت ولا فعلت ولا فعلت اسال ربك القبول واساله الثبات واعترف بالتقصير دائما واعلم بانه مثلما قال عليه الصلاه والسلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بانه لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه لا تستكثر عملك ان هداك الله ووفقك فهو بتوفيقه ومنته وكرمه ولطفه وبرحمته الجنه برحمته لا تقل بعملي انا عملت, إن عملت فهو الذي هداك ووفقك ولو يوزن عملك في الليل والنهار كل عملك ما قابل نعمة من نعم الله عليك نعم الله التي أسبغها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة واحدة لو افتقدتها ما جاب ما ردها عليك لا جن ولا إنس كل الأمة لو تفقد نعمة ما ردوها عليك ونعم الله نتقلبها من يوم وجدنا حتى نوقعها فالرجل الذي عبد الله خمسمائة عام أخبر عنه عن يسوس الأم في رأس جبل طوله وعرضه ثلاثون ذراعا بثلاثين ذراع خمسمائة عام عمره الله وقد أنبت الله له شجرة رمالة في سفح الجبل وأنبع له عين العذبة فكان صائما كل نهار ويصلي فاذا غربت الشمس نزل فافطر واكل كل يوم تخرج الرمانه واحدة تكفيه والرمان ما يخرج الا بالسلامه مره لكن الله عز وجل لا يجزه شيء جعل هذا الرجل كرامه فصار ينزل فيتوضا ويشرب من المال عجب ويأكل هذه الرمالة ثم يرجع إلى عبادته على هذا خمسمائة عام جبريل عليه السلام أخبر بها محمدا عليه الصلاة والسلام يقول فلما حضرته الرفاد سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد وأن لا يجل للأرض عليه سبيل يعني ما تأكل جسمه فاستجاب الله له قبضه وهو ساجد، وبقي كماه يقول جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام ونحن يعني الملائكة يا محمد نمر به إذا هبطنا يعني الملائكة إلى الأرض وإذا صعدنا نمر به على سجوده فإذا كان يوم القيامة واحضر أمام الله وقال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي فيقول لا يا ربي بل بعملي عمله استكثر خمسمائة عام صائم قائم في هذا الجبل ما عنده شيء ولا عنده معاصي ولا عنده شيء استكثر هذا نسي من الذي أوجده من الذي هداه من الذي أعطاه السبع والبصر والعقل ومن الذي عمره خمسمائة عام وعانه على طاعته ومن الذي أنب على هذه العين العذبه في لجة البحر المالح ومن الذي انبت له شجره الرمان يأكل منها كل يوم ومن الذي ومن الذي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيقول الله عز وجل حاسب عبدي حاسب عبدي بني عليه وعمله الله ما يظلم أحد عند عملك تريد أي بعملك بعملت فتوزا نعمة البصر فترجح بجميع أعماله التي عملها نعمة البصر واحدة وتبقى سائر النعم ليس لها مقابل إذا ما بقي شيء خالجنا هو يبغى يدخل جنة بعمله ما بقي العمل فيقول الله عز وجل أدخله عند النار ما بقي هو يبغى جل في عمله ما بقي العمل فتسحبه من العين فيصيح يا رب يا رب رحمتك فتدركه رحمه راحه انما الله عز وجل قد اراد ولكن اراد ان يؤدبه وان يعلم عباده ايضا ان الانسان اذا هده الله ووفق العمل الصالح فهو بمنه الله وتوفيقه فهو المسافر يمنون عليك ان اسلموا لا تمنوا علي أسلامكم بل الله يمن عليكم ونهداكم لإيمان كنت كنتم صادقين فالمن لله عز وجل هدانا وجعلنا من أصلاب رجال المؤمنين ولكن نسأل الله ثبات فيقول أعيد عبدي فيحاسب عز وجل ويذكره ببعض نعمه عليه من الذي خلقك ووجدك من عدم من الذي أوجدك في جبل في نجسه في البحر ومن الذي ومن الذي وكل ما قال انت يا رب فيقول وبرحمته ادخلك في الجنه إذن علينا ان نفكر في امرنا ونؤمن بالقضاء والقدر ايمانا جازما ولا نخوض فيها او نتناقش أو لا تجادل فيه وان من ماك مات ولم يؤمن بالقرء ما وقدر فهو من اهل النار وستسمعون الحديث الان ثم علينا ان نسال ربنا الثبات وان نختم شهرنا بكثره الذكر والاستغفار والتوبه ونسال الله ان يتقبله منا وان يجعله شاهد لنا ولا يجعل شاهدا علينا ولا يحرمنا شفاءته ولا يحرمنا شفاءة القرآن وشفاءة محمد عليه الصلاة والسلام فنسأل الله القبول والتوفيق وصلى الله سلم على محمد وعلى أصحابه اذبعين اقرأ علينا حديث يا عاصم قال رحمه الله تعالى ونباد بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني في روايه الاحمد ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية ابن وهب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن, ل... فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن ابن الديلبي أنه قال أتيت, بن... أتيت بي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله, ي... لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مست على غير هذا لكنت من أهل النار قال فتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحي وصلى الله وسلم آله ومحمد وعلى آله وصحابه أجمعين